الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَئِنْ أَطَعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَلَئِنْ عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتُ إِذْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَاتُوا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 أخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل